وَجَعَينهُُم آئِم متَ الدُونَ فيِيأَمِرنأَ لِلْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ لهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم ذين كذبوا بآياتنا إن أنكم كنتم إن خف قَدْ دَوَّسُوا لِمَنْ ادَّعَى قُمْ مَنْ فِي الْحَرِّ إِذْ نَفَثَ شَيْءٌ غَيْرُ نَمْقُمْ وَقُمْ فَإِنَّ مَا فَسُلَ وَسَخَّرْنَا مَا عَدْتَ جِبَالًا يُسَبِّحُ مِنَ الطَّائِرِ عَلَّمْنَاهُ الصَّنْعَ تَنَوَّسَ لَكُمْ مِثْلَكُمْ مِنْ بَشَرٍ فَاخْتَلِفْ إِنْ كُنْتُمْ